اننكم ايها الضالون المكذبون ان كنتم من شجر يَمَالِئُونَ مِنَّا الْبُطُون فَشَارِبُونَ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمِيم فَشَارِبُونَ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمِيم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ هَذَا مَأْكُلَتُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هذا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تَصَدَّقُونَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تَصَدَّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَفَوَيْتُمْ نَكْنُول أَمْ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أهل الخالقون أنتم تحلقونه أم أن نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تبكرون ولقد علمتم أولا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ فُقَامًا فَظَنَنْتُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَوْ نَشَاءُ لَيَنَّهُ فَقَالُوا إِنَّ لَهُ فُقَانًا فَظَنَنْتُمْ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّنَا لَمُغْرَمُونَ إِنَّنَا اننا نشكر افر ايتم الماء الذي تشربون افر الماء الذي تشربون ام انتم انزلتموه من المزن ام نحن وما شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أم نحن المنشئون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لله بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَالْقَسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَالْقَسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ كم له تبنا